لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلنا المسجد الحرام لتدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمين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 وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيث به من الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره مغفرة وأجرا عظيما